فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار الأنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 يُحْسَنُ عَلَيْكُمَا مَا شَوَاظٌ مِن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدَبَّانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ فباي الاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان رَبِّكُمَا الاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.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 فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورممان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان